الوجه الثاني حلا يبدأ حالاً سؤال في ا ل ق ر آ ن كل س و ر ة ت ب د أ ببسم الله إ ل ا س و ر ة ا ل ت و ب ة جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد لم يذكر في أولها البسملة لما أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعثمان عفان لله على رسوله وآله لم قلت وحده وصحبه أحمد من وبعد روض وأبو عن يذكر طرق رضي بن في ما حملكم أن على م م ت إ الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال وإلى ولم حملكم على من من وقرنتم في وهي وهي بسم ما سطر ذلك فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ي أ ت ي عليه الزمان وهو ينزل عليه ا ل س و ر ذوات العدد فكان إ ذ ا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتب فيقول ضع و ا هذه ا ل آ ي ة في ا ل س و ر ة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت ا ل أ م ث ا ل من أ و ل ما نزل ب ا ل م د ي ن ة وكانت ب ر ا ء ة من آ خ ر ما نزل من ا ل ق ر آ ن وكانت قصتها ش ب ي ه ة بقصتها وخشيت أ ن ه ا منها وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أ ن ه ا منها فمن أ ج ل ذلك قرنت بينهما ولم أ ك ت ب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال سؤال على من أ ن ز ل الله س و ر ة ا ل ت و ب ة وما أ س ب ا ب نزولها جواب لم تنزل س و ر ة ب ر ا ء ة ج م ل ة و ا ح د ة بل نزلت على فترات ل ع د ة أ س ب ا ب فنزل أ و ل ه ا حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غ ز و ة تبوك وهم بالحج وذكر له أ ن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم في ذلك و أ ن ه م يطوفون بالبيت عراه وكره مخالطتهم وبعث أ ب ا بكر رضي الله عنه أ م ي ر ا على الحج تلك ا ل س ن ة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ويعلم ان ل م ش ر ك ي أن لا يحجوا بعد عامهم هذا و أ ن ينادي فيهم ب ر ا ء ة من الله ورسوله فلما توجه إ ل ى م ك ة أ ت ب ع ه بعلي بن أ ب ي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا عصبة محمد سؤال ل م س ورد في س و ر ة ا ل ت و ب ة قوله تعالى و أ ذ ا ن من الله ورسوله إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر أ ن الله بريء من المشركين ورسوله ف إ ن تبتم فهو خير لكم الآية المطلوب تفسير ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة وكيف ط ر ي ق ة ا ل إ ع ر ا ب عند النحويين و أ ن يكون ضمن الجواب إ ع ر ا ب ل أ ن ه ا لازم لكل إ ن س ا ن لا يلم بقواعد النحو و أ ن ا في مجال النحو مبتدئ ولا أ ك ا د أ ح ف ظ ا ل أ ج ر و م ي ه افتونا ماجورين يقول تعالى و أ ذ ا ن من الله ورسوله أ ي إ ع ل ا م و إ ن ذ ا ر إ ل ى الناس يوم الحج ا ل أ ك ب ر الذي هو يوم النحر و أ ف ض ل أ ي ا م المناسك و أ ظ ه ر ه ا و أ ك ب ر ه ا تؤدى فيه كثير من مناسك الحج من رمي ج م ر ة ا ل ع ق ب ة والنحر والحلق وطواف ا ل إ ف ا ض ة مع ما يتبع ذلك من ذكر وتكبير ونحو ذلك وقوله أ ن الله بريء من المشركين أ ي أ ع ل م الناس و أ ن ذ ر ه م يا محمد أ ن الله بريء من المشركين و أ ن رسوله كذلك بريء منهم فرسوله في ا ل آ ي ة مرفوع ق ط ع ونقلا عن القراء بالعطف على الضمير المستتر في بريء وتقديره هو يعود على الله سبحانه وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير عن ا ل آ ي ة وغيره من علماء التفسير سؤال ما تفسير قوله تعالى في ا ل آ ي ة السبعين من س و ر ة مريم و إ ن منكم إ ل ا واردها كان على ربك حتما مقضيا جواب الورود في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على ل ا ا أن ينصب ويمر جهنم ن سوره عليه على قدر أعمالهم قدر ن و ص ي ك ب م ا ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة ا ج ع ة تفسير في كثير لمزيد ب ذلك ل ل و التوفيق ا وصلى ل ل هود على نبينا محمد آ ل وسلم ه وصحبه ه سورة و سؤال إ ن النبي لوط عليه السلام كان يقصد بذلك تعالوا و ف ع ل و ا ا ل ف ا ح ش ة أ ي الزنا مع بناتي من صلبي و إ ن م ا ورد عن المفسرين من تفسير الايه آ ي عليه ة أن لوطن ل ل ل س ا م م أب ج ع المؤمنات ن و أ ك ان يقصد ا لوطا ز ا الشرعي يخالف ظاهر سياق الآية الزنة ا ج ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إلى ل أقرب ف بأن ر ة من اللواط وأقل وبالتالي درء ل أ ع ظ م المفسدتين وهو اللواط بارتكاب أ ق ل الضررين وهو الزنا حسب القاعده ة ا ل م ش و ر ة ف م المشهوره ق و ك في هذا التفسير هذا والحكم ا على ل خ ص جواب الحمد ل ل ح د ه والصلاة والسلام على س و ل وآله وصحبه وبعد المراد بجملة هؤلاء لكم هن أطهر بناتي ندب هؤلاء الكفار إ ل ى التزوج بالنساء ووطئهن في الحلال سواء كن ا بناته أ م بنات قومه ف إ ن بنات قومه بناته ح ك م ة لكونه رسولا إ ل ي ه م واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف لوط ب ا ل ف ا ح ش ة وعلى كل حال لم يرد ا ل إ ذ ن لهم في الزنا ببناته ولا ببنات أ م ت ه فانه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى فينزه النبي عن الاذن فيه ومن قال انه اذن فيه لانه اخف من اللواط فقد اخطا وغلط غلطا عظيما وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه نبينا الله على محمد وجدت في تفسير س و ر ة يوسف أ ن إ خ و ة يوسف قد باعوه ولكن توجد م ج م و ع ة ك ب ي ر ة من المسلمين هنا تعارض ذلك وتفيد أ ن إ خ و ة يوسف لم يبيعوه أ ر ج و ا ل إ ف ا د ة ب ا ل ح ق ي ق ة و أ ي ض ا إ ف ا د ت ن ا بالكتاب الذي يوضح هذه ا ل ق ص ة على ا ل ح ق ي ق ة لكي أ ش ت ر ي ه ولكم ج ز ي ل الشكر والاحترام وجعلكم ذخرا للدين وللمسلمين جواب الحمد لله وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين منهم القرطبي وابن الجوزي وابن كثير وابن جرير وغيرهم وبالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س عاد ا ل إ م ا م من مصر بعد ز ي ا ر ة لابنه وقال ب أ ن ه جالس العلماء هناك ولاحظ بعض ا ل أ خ ط ا ء التي يقع فيها ومثل لذلك أ ن في س و ر ة يوسف قوله تعالى ولقد وهم همت به ه ب انه أ كان يفكر أ ن المقصود بذلك همت به وهم بها في عمل الجنس الذي المرأة يقع بين المرأة والرجل. ولكن ا ر ج ل ل و فهم في مصر من العلماء أ ن المقصود غير ا ل ع ا د ة ا ل ج ن س ي ة فهل هذا صحيح علما ب أ ن ا ل آ ي ا ت تدل أ ن المقصود هو عمل الجنس لولا ان راى برهان ربه أ ن الهم الذي وجد من يوسف عليه وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام هو الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أ ي إ ن س ا ن عند وجود سببه وقد صرفه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل وليس هنا دليل فيما نعلم عنه إنه من عبادنا عن هنا عن صرف صرفها ظاهرها ظاهرها فيما يجوز يجب والهم ب ا ل س ي ئ ة لا يضر المسلم إ ذ ا لم يفعل بل يكتب له بذلك ح س ن ة إ ذ ا ترك الفعل من أ ج ل الله كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سورة جواب وحده نبينا السبع الله الحجر سؤال ما هي السبع المثاني في القرآن الكريم جواب الحمد على لله هي في محمد والصلاة و ا ل سوره ل على ا م ر س ل وآله ل ه وصحبه وبعد ا م ا بالسبع المثاني د ل في ق و ت ع ا ل ى ولقد آتيناك سبعا من والقرآن العظيم؟ سورة المثاني العظيم ل آتيناك من سبعا ف ا ت ح ة لما رواه البخاري عن أ ب ي سعيد بن المعلى قال كنت أ ص ل ي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أ ج ب ه قلت يا رسول الله إ ن ي كنت أ ص ل ي قال أ ل م يقل الله استجيبوا لله وللرسول إ ذ ا دعاكم ثم قال أ ل ا أ ع ل م ك أ ع ظ م س و ر ة في ا ل ق ر آ ن قبل أ ن تخرج من المسجد ف أ خ ذ بيدي فلما أ ر د ن ا أ ن نخرج قلت يا رسول الله إ ن ك قلت لاعلمنك أ ع ظ م س و ر ة في ا ل ق ر آ ن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني و ا ل ق ر آ ن العظيم الذي أ ت ي ت ه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و س ل م س و ر ة النحل سؤال صار نقاش في تفسير ا ل آ ي ة ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون فمنا من قال هي ع ا م ة في أ م و ر الدنيا والدين ومنا من قال هي خ ا ص ة في أ م و ر الدين من كل فرائض فرائضه وسننه فقط نرجو توضيح الجواب وجزاكم الله خيرا ج و ب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد يطلق الذكر على ا ل ق ر آ ن كما في قوله تعالى إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون وفي قوله و أ ن ز ل ن ا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ويطلق على اللوح المحفوظ كما في قوله ولقل كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون فالزبور الكتب ا ل س م ا و ي ة والذكر هو اللوح المحفوظ فحكم الله تعالى قدرا وشرعا ب أ ن الصالحين هم الذين ينصرون في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فلهم ا ل س ع ا د ة في الدنيا والفوز ب س ك ن جنات النعيم في ا ل آ خ ر ة والرفعة ويطلق وعلى الذكر على الشرف والرفعة وعلى ذكر الناس ل ذكر ر ب ه م لهم إلى غير ذلك من المعاني التي تبين لمن وذكر ولغة ذلك غير القرآن العرب الله التي آيات إلى تبين تتبع ذلك كله لكن المراد بالذكر في قوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر سوره النحل وفي قوله وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا ي أ ك ل و ن الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم ا ل و ع د ف أ ن ن ج ي ا ه م ومن ن ش الانبياء ء و أ ه ك ن ا ل م س ر ف ي سورة ا ل أ ن المراد في ا ل آ ي ت ي ن الكتب ا ل م ن ز ل ة على الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و أ ه ل الذكر من نزلت تلك الكتب على رسلهم كاليهود والنصارى و ا ل م أ م و ر بسؤالهم المشركون من أ م ة محمد صلى الله عليه وسلم الذين أ ن ك ر و ا ان يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لكونه من البشر والرسل إ ن م ا تكون من ا ل م ل ا ئ ك ة ليبين لهم أ ه ل الذكر من اليهود والنصارى أ ن من سبقه من الرسل إ ن م ا كانوا من البشر ل ل م ل ا ئ ك ة و ي ر أ ن هاتين ا ل آ ي ت ي ن و إ ن نزلتا في أ م ر أ و ل ئ ك المشركين أ ن ي س أ ل و ا اهل الكتب ا ل س ا ب ق ة عن رسلهم ليتبين لهم أ ن ه م من البشر فهما دالتان على أ م ر كل من يجهل شيئا ينفعه أ ن ي س أ ل عنه أ ه ل العلم به ليستفيد ما يعود عليه بالخير وينهض به في دينه ودنياه فيدخل في ذلك شؤون الدين أ و ل ا وما يحتاجه من شؤون دنياه التي لها تعلق بالدين فإن المكلف التوفيق الإسراء أن يعمل لدينه ودنياه وبالله التوفيق وصل الله على نبينا وبالله الله سؤال يعمل وصل على وآله وسلم مأمور محمد وصحبه سورة وجدت في المسجد مصحفة المسجد د و و ت ت س م ي ة ل س و ر ة ا ل إ س ر ا ء غير ا ل ت س م ي ة التي يعرفها وهو تسميتها ب س و ر ة بني إ س ر ا ئ ي ل و ي س أ ل السائل عن ص ح ة هذه التسميه ة جواب الحمد ل ل وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة ومعتبرة صحيحة لدى الإسراء إسرائيل العلم على أهل تسمية تسمية بني وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و نبينا الله على محمد سؤال ل م س تفسير ا ل آ ي ة في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ا ه ما بعثنا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد هل هي خ ا ص ة بالمؤمنين أ م هي ع ا م ة وهل وقعت أ م لم تقع جواب الحمد لله وحده و اخبر ل ل والسلام على رسوله وآله ص وصحبه ا ة وبعد أخبر الله تعالى بني إ س ر ا ئ ي ل وبين لهم في الكتاب الذي أ ن ز ل ه إ ل ي ه م أ ن ه م سيفسدون في ا ل أ ر ض ويتجبرون فيها ويطغون على الناس مرتين ف إ ذ ا وقعت ا ل إ ف س ا د ه ا ل أ و ل ى منهم سلط الله عليهم جندا من خلقه شديد ا ل ب أ س ذوي ق و ة و ع د ة وجبروت فتغلبوا عليهم وتملكوا بلادهم وجاسوا خلال ديارهم وساروا بين بيوتهم ع ق و ب ة لهم على ط غ ي ا ن ه م وكان ذلك من الله تعالى قضاء مبرما عدلا من الله و ح ك م ة حتى إ ذ ا تاب بنو اسرائيل و أ ن ا ب و ا إ ل ى الله جعل سبحانه الكره لهم على هؤلاء الجبار و أ د ى لهم ونصرهم على عدوهم واستردوا منه بلادهم و أ م د ه م ب أ م و ا ل وبنين وجعلهم أ ك ث ر نفيرا جزاء لهم على توبتهم و إ ح س ا ن ه م ر ح م ة من الله وفضلا فمن أ ح س ن فله ا ل إ ح س ا ن ومن أ س ا ء فعليها ف إ ذ ا جاء وعد ا ل آ خ ر ة فوقعت منهم ا ل إ ف س ا د ه ا ل ث ا ن ي ة طغيانا وتجبرا سلط الله عليهم من يسومونهم سوء العذاب ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أ و ل م ر ة ويدمر ما شاء الله أ ن يدمروه جزاء و ف ا ق ة ب ط غ ي ا ن ه م و إ ف س ا د ه م في ا ل أ ر ض و ع تعالى تعالى عمل ع د ل قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه منه وحكمه من ومن أساء ف ل ي ه ا وما ربك بظلام ربك ب ل ل ع د ثم أ خ ب ر ه م بأنهم سبحانه عادوا ا إن إلى ل في س جنس ا جازاهم د من ن ص ا د ة في ا ل ف ا ئ د ة ننصح لك ب ق ر ا ء ة تفسير ابن كثير رحمه الله ل ل آ ي ا ت ا ل م ذ ك و ر ة من س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وبالله التوفيق وصلى الله على ن ب ي ن ا محمد و آ ل ه و صحبه و سلم سؤال في س و ر ة ا ل إ س ر ا ء ا ل آ ي ة رقم ثمانيه و خمسين قال تعالى و ان ق ر ي ة ي ن الى نحن مهلكوها قبل يوم ا ل ق ي ا م ت أ او معدبوها عذاب شديد ا كان ذلك في الكتاب المسطور ا هل يقصد الله ب ا ل آ ي ه ا ل ا ق و ا مسابقين ا ل ام الوقت الحالي أ و كل القرى في كل ا ل أ و ق ا ت جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد ا ل آ ي ة تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما ي ج ب ا ل ه ل ك فالمعنى والله أ ع ل م و إ ن من قريه ظ ا ل م ة يوضح ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله وكم كان قصمنا من قرية كان الظالمة قرية ا ي آ سوره ق و ل تعالى ه بعد ب خ عن إ ه ل الكهف ك ه بعض من سبق من الظالمين وما هي من ا ظ الظالمين ا وما وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا ا ل وصلى على وآله وصحبه وسلم ل م من محمد ي هي ببعيه يده ن وصحبه سورة、الكهف. سؤال لاحظنا في كتاب أ و ض ح التفاسير لابن الخطيب في س و ر ة الكهف في تفسير ا ل آ ي ة العشرين في قوله تعالى وَكَذَلِكَ أ ع ث ر نامل ع ل ي ه ي ع ل م و افادتنا أَنَّ وَأَنَّ وَعَدَ السَّاعَةَ اللَّهِ لَا حَقُّ رَيْبَ ي ه إِذْ ي عن صحه ما كتبه المؤلف في التعليق على قوله لنتخذن عليهم م س جواب د ا ج الحمد لله وحده والصلاة والسلام لله على رسوله وآله وحده وصحبه وبعد قال الحافظ ا بن كثير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى قال الذين غلبوا على أ م ر ه م لنتخذن عليهم مسجدا حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين أ ح د ه م ا أ ن ه م المسلمون منهم والثاني أ ه ل الشرك منهم فالله أ ع ل م والظاهر أ ن الذين قالوا ذلك هم أ ص ح ا ب الكلمه والنفوذ ولكن هل هم محمودون أ م لا فيه نظر ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد يحذر ما فعلوا انتهى كلامه والصواب لما النبي الله عائشة الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم مذمومون عن من أن ثبت عليه عليه صلى صلى بذلك وسلم وسلم حديث رضي لعنة الله على ل ا ه ي ولما د و ا ن ص ا ر قبور ى اتخذوا أ ئ م س ج د ولما في الصحيحين عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن أ م حبيبه و أ م س ل م ة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ك ن ي س ة ر أ ت ه ا في ا ل ح ب ش ة وما فيها من الصور فقال أ و ل ئ ك إ ذ ا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله شرار عند وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله ا ل ب ج ر ي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال أ ل ا و إ ن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أ ن ب ي ا ئ ه م وصالحيهم مساجد أ ل ا فلا تتخذوا القبور مساجد ف إ ن ي أ ن ه ا ك م عن ذلك و ا ل أ ح ا د ي ث في ذلك ك ث ي ر ة ومما تقدم يتضح للسائل أ ن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره أ و ض ح المسالك من ت ج و ز ا تخذل ا ا مساجد على القبور خطأ ع ظ ي م مخالف لما دلت علي ه ا ا ل أ ح د ي ث ا ل م ذ ك و ر ة وغيرها ولما أ ج م ع علي ه أهل ا ل س ن ة والجمع ا ة م ن أ ص ح ا ب ا ل نبي صلى الله عليه وسلم و ت ا ب ع ي هم ب إ ح س ا ن من ت ح ر ي م ا تخذل ا ا مساجد على القبور ولما ا ب ن ا عليها ء ل في ذلك من ا ل ت ش ب ه ب ا ل ي ه و د و ا ل ن ص ا ر ى ومن سلك مسلكهم و ل أ ن ذلك و س ي ل ة من وسائل الشرك ا ل أ ك ب ر و بالله التوفيق وصلى وآله وصحبه و الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال ل م س ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر جواب التفسير ح وحده وصحبه م والسلام د لله والصلاة على رسوله وآله ل وبعض ا الصحيح لذلك هو أ ن الله تعالى ذكره يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل يا محمد لهؤلاء الذين أ غ ف ل ن ا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا أ ه و ا ء ه م يا أ ي ه ا الناس هذا الذي أ ت ل و ه عليكم هو الحق الذي أ ن ز ل علي من ربكم و إ ل ي ه التوفيق والخذلان وبيده الهدى والضلال يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر ليس إ ل ي من ذلك شيء ولست بطارد من أ ج ل هواكم أ ح د ا ممن كان للحق متبعا وبالله وبما أ ن ز ل علي م ؤ م ن ا ف إ ن شئتم فامنوا و إ ن شئتم ف ك ف ر و ا ف إ ن ك م إ ن كفرتم فقد أ ع د الله لكم على كفركم به نارا احاط بكم سرادقها و إ ن آ م ن ت م به وعملتم بطاعته ف إ ن لكم ما وصف سبحانه ل أ ه ل طاعته وليس المراد من هذا إ ب ا ح ة الله تعالى الكفر لمن شاء و ارجع ل لمن شاء وإنما هو تهديد ووعيد وقد دل على إ وإنما ي تهديد ووعيد م ما ا شاء هذا ن هو وقد ذ ك ه الى تفسير الامام بن جرير الطبري رحمه الله لهذه ا ل آ ي ة و ا ل آ ي ت ي ن بعدها من س و ر ة الكهف أ و تفسير ابن كثير لها وفيهما الكفايه ة و ب ا ل ل التوفيق صلى وصحبه الله على وآله نبينا محمد و سؤال ل م س يتضمن أ ن المستفتي يذكر أ ن ه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن من س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة إ ل ى آ خ ر س و ر ة ا ل إ س ر ا ء وهو في ع ا ف ي ة ف إ ذ ا ب د أ في ق ر ا ء ة س و ر ة الكهف مرض و أ غ م ي عليه فلا يفيق إ ل ا بعد سبع ساعات تقريبا و إ ذ ا أ ف ا ق ق ر أ س و ر ة مريم حتى س و ر ة الناس ولا يصيبه شيء إ ل القران من قراءة سورة ا ك ترك ه ف فلذا ء ت ه ا ثلاث مدة سنوات كلام الله تعالى فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور من ق ر أ ه ب إ خ ل ا ص وتدبر آ ي ا ت ه وعمل بما فيه من أ ح ك ا م آ ت ا ه الله ب ص ي ر ة في دينه و ق و ة في يقينه ودفع عنه كيد الشياطين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه عند النوم بقراءة السور الثلاث قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ وينفث ويمسح وجهه وما كفيه كل النبي الله بقراءة الثلاث الله الفلق الناس ثلاث مرات ما استطاع نفسه عند يقرأهن من صلى عليه قل برب برب عقب به في جسده مرة أحد وشرع ل أ م ت ه ق ر ا ء ة آ ي ة الكرسي عندما ي أ خ ذ المسلم مطجعه ليكون ذلك حفظا له من الشيطان حتى يصبح وقر وكان في هذا شفاء. وشرع عموما وبالجملة فالقرآن كله خير وبركة وشفاء ولا يأتي الخير بالشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أو سوء وعلى رق الرقية بالقرآن فالقرآن قبله الكفار خير الخير بالشر أخبر من من زعماء لأمته كما من إما من عدم نبي الإنسان بالفاتحة تطبيقه لديغا هذا شفاءه الله إخلاصه هذا كله صلى عليه في يأتي يؤتى فما ذكره السائل من إ ص ا ب ت ه بمرض أ و ما يغشاه عند ت ل ا و ة س و ر ة الكهف إ م ا وهم فعليه أ ن يتقي الله ويدعى الاوهام و ء الجن ونزغ ن الشيطان يكيد به لقارئ القرآن يكيد به أصابه غلبه منه ليحمله عموما ترك, أو ترك قراءة التي أصابه عند فإذا ترك قراءة السور مثلا فقد مثلا ببغيته وظفر وزاد في الكيد له حتى يستولي عليه ويكون من إ خ و ا ن الشياطين الذين يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون وطريق الخلاص من ذلك ا ل ا س ت ع ا ذ ة بالله من الشيطان الرجيم ب إ خ ل ا ص وصدق ل ه ج ة في اللجء إ ل ى الله والفزع إ ل ي ه ليحصنهم ن الشياطين وبذلك يكون من المتقين لا من إ خ و ا ن الشياطين وقد أ ر ش د ن ا الله إ ل ى ذلك في عموم قوله و إ م ا ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ ن ه سميع عليم إ ن الذين اتقوا إ ذ ا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ف إ ذ ا هم مبصرون و إ خ و ا ن ه م يمدونهم في الغي ثم لا ي ق ص ر و ن فعليك أ ي ه ا السائل أ ن تستعيذ بالله من الشيطان عند بدء ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن عموما مع إ خ ل ا ص و ض ر ا ع ة قلب وصدق في الالتجاء إ ل ى الله ولا تهجر س و ر ة الكهف ولا غيرها لما أ ص ا ب ك ف إ ن في م خ ا ل ف ة الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس و أ و ه ا م ك ب ت ل ا له و إ ح ب ا ط ا لكيده و أ ب ش ر ب أ ن الله معك ف إ ن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد و آ ل ه وصحبه وسلم انتهى الشريط الخامس والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ من من وترتيب للبحوث جمع احمد ا بن عبد الرزاق الدويش لازلنا مع التفسير وله ب ق ي ة على الشريط السادس والاربعين